بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم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 سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلِفْ لَا كِتَابٌ لَّهُ رَأْبٌ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ على مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ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 وَلَوْ انَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَأَثْوَابَتْهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar rahman ar rahim Wa ilahukum rahim في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ التي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ الَّتِي تَجْرِي فِي البحر بِمَا يَنفَعُ الناس وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ, فأحيا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَطَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَأْبٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ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 وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُولُو حَذَرَ الْمَوْتِ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 مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ عَطَاءً كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن ب kuthi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghafarna kana rabbana wa ilaykal la Allahu illa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 Bismillahir Rahmanir Rahim Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwa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 هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ مَنَ هُبَطِرُوا الْفِتْنَةِ وَبَطِرُوا تَأْوِيلَهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلٍّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُذِقْنَا قَلْبًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ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 وَلَا أُولَادِهِمْ مِنْ اللَّهِ شَيْءٌ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إلا قَوَّامًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَنَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِمَّنْ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَمَن يَكْفُرْ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 وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الميت مِنَ الحي وَتُنْزِقُ مَا تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليزوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما بسم الله الرحمن الرحيم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 لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الثَّالِثُ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ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 لَمَسِيحُ بَنُو مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَتْ يَقُولُ نَطْعَانَ أَذُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَذُرَّ أَنَّ يُفْقَهُون قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَنفَعُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ لَقَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْدُنَا رَبَّنَا استمتع بعدنا ببعد وبلغنا أجلنا الذي أجلتنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله ان رَبك حَكِيمٌ عليم وكذالك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس الم ياتيكم رسل منكم يقصون عليكم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 وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ سُمَّ سْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضروا واخفياء انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ادوه خوفا وطمعا inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin bismillahirrahmanirrahim qalu ya musa imma taulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin قالوا انقوا فلمما القوس حروا اعينا الناس واسترهبوه واسترهبوه وجاؤوا بسحر عظيم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 فَأُنْبِهُنَا لِكَوْنِ قَلْبِ صَغِيرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا تُمْنُ الْقُن فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا به بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ الله إن اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ان الله لا يصلح عمل المف صدين ويحيط الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحيط الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم الم ترا ان الله خلق السماوات والارض بالحق اي شيء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهقا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْمُوعِينَ ثُمَّ لَنَذِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ مَنِعًا سُبْحَانَ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا سُبْحَانَ نَجَّلَ الَّذِينَ قَالُوا نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ ألقى قال بل النقوم فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسع فااوجس في نفسه خيفه موسى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 فَالْقِيَ السَّحَرَ تَسَجَّدَا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّهَا رَبِّ مُوسَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ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 انَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُرَّبْ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَقُرَّبْ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ Bismillahi rrahmani rrahim Innahu min Sulayman wa innahu bismillahi rrahmani rrahim Alla ta'nu alayya wa atuni muslimin بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالصَّفَا فَصَّفَا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالْتَالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ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 لا إِلَى الْبَلَاءِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَتَفَاتَ سُبَّهُ شِهَابٌ فَاقِبٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ان الشجره الزقوم طعام الاثيم كالمغلي في البطون قظل الحميم خذوه فاعتلوه الى سوالجحيم سَنَمَصُّ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابٍ حَمِيمٍ ذُقَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَنْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابرين كذلك وذو بحور عين يدعون فيها بكل فاكهه امنين لا يَذُوقُونَ فيها المَوْتَ إِلَّا المَوْتَ الأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الجَحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا إِنَّ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ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 يا قَوْمَنَا أَجِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَنغِثْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَنُفَرِّغُ لَكُمْ أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا ان ترفضوا من اقطار السماوات والارض فانفضوا فانفضوا لا تنفضون الا بسلطان فباي الاي ربكما تكذبان يا رسلو عليكما شواضم من نار ونحاص فلاتن تسران فبي اي الاء ربكما تكذبان بسم الله لَرَاىتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّئًا خَاشِعًا مُتَصَدِّئًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر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 بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحى الي ان استمع نفر من الجن فقالوا فقلوا اننا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامننا به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 يَأُذُونُ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَأُذُونَهُم بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ يَأُذُونُ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَرَلَيْبَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّ لَمَسَنَ السَّمَاءَ أَفَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا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 فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الذي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ وَثَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَيُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعْلَ الذِّكْرَى سَيُذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الذي يَصْلَى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 صُحُفُ الْأُولَى صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالدِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ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 ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'bidu ma abadtum wa la lakum wa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 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ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 وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ الناس إِنَّا نَحْنُ نُزَيِّنُ لِلنَّاسِ مِنَ الشَّرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم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 تحصنت بذل عزتي والجبروت واعتصمت برب الملك والملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اصرف عنا الاذى انك على كل شيء قدير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 وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الذي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله كَمَا تِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّمَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَإِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ, وأن يحضرون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 الله يشفيك اللهم ربنا اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا اذهب الباس اشف انت الشافي لا فان شفاءً الا شفاك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما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 وَمِن شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِن شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَمِن شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِن شَرِّ فِتْنِ اللَّيْلِ وَمِن شَرِّ فِتْنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِن شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا طَارِقًا يطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ بسم الله بسم الله بسم الله اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر الله وقدرته من شر ما اجد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 بسم الله اصبحنا وامسينا بالله الذي ليس منه شيء ليس منه شيء منمنع وبعزه الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المني ان احتج وباسماؤه الحسنى كلها اعوذ من الابال za <laughs> وَمِن شَرِّ الشَّيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَمِن شَرِّ كل مُعْلِنٍ أَوْ مُسِرٍّ وَمِن شَرِّ مَا يَخْرُجُ بِاللَّيْلِ وَيَكْمُنُ بِالنَّهَارِ وَيَكْمُنُ بالليل وَيَخْرُجُ بِالنَّهَارِ وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِن شَرِّ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ وَمِن شَرِّ كُلِّ دَا أن أَن تَاخُذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ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 وَالصَّافَةُ صَفَا فَالزَّاجِرَاتُ ذَجْرَا فَالتَّانِيَاتُ ذِكْرَا inna ilahakum la wahid rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma wa rabbul mashariq inna zayyana samaa'ad dunyaa bizinati al kawkaba wa hifzham min la ila al وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خُطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَأَهُ الشِّهَابُ ثَاقِبٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ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 Mm-hmm.